ما بساوم على حب الوطن لو يكون زادي قليل رافع الراس وبلادي ثراها بعيني ما يغيب عيشتي في بلادي رافع الصوت بالراس الطويل بين ربعي وفي داري ولو قل زادي ما يعيب خير لي من حياة اللي مهاجر في الغربه ذليل لو معه مال ما فاد بقى مثل ما قالوا غريب حبنا للوطن حبا ورثناه جيلا بعد جيل تحتران الإشارة للقيادة مع الداعي نجيب أرضنا طاهرة من ذا وطاها وعمرها الخليل وانكسر في المقام بليس صاغر ملعون كئيب أرض مكة وطيبها عزها الله وحياها الرسيل شاع نور الرسالة في رباها على يد الحبيب مهبط الوحي تحميها الشهادة ولا عنها بديل نحتميها بعون الله يا ليت تفهم يا لبيب كلنا صف واحد للشهادة ولا معنى عميل يوم يحمل وطيس نوقد النار ويزيد اللهيب الفداء الوطن لا سارة النار في راس الفتيل نفتديها بمال ودم لا سار في يوم عصيب راية العز مرفوعة ونعشق طريق المستحيل الرضا خصمنا بالطيب ولا بيرضى بالغصيب يا ملكنا نقدم لك تحية من الشعب الأصيل شعب يرقى المعالي وانت عزويت والله ما تخيب عيشت... عشت يا قايدا عشت يا قايدا مقدام ماله في العالم مثيل قايدا جازل التاريخ يكتب عنه بكبر نصيب أنت سلمان لك منهاج واضح ولا يبغى الدليل فيك حكمة وعدل وحزم والتاج مختوبا بطيب للقرارات نعشقها وهي دائما تشفي الغليل اشهد انك حكيم وقائد أن ملهم الرايه مصيب ننتظر للفرج يومك تقدمت للهم الثقيل هم الاسلام وهموم العرب شلتها صابر منيب طلعتك في سمانا يا ملكنا كما طلعت سهيل مثل ما قيل في طلعت سهيل الفرج قال قريب